عليكم أعتذر لكم قبل أن نبدأ و... والله كنت في مسألة فيها بعض الإصلاح يعني لمتخصمين فأعتذر جدا على التأخير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغذره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا ما يهدي له فلا مضل له وما يدرد فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مثلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق من أعزولها واسم منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وأرسل لكم زنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما بعد بعدو إخوتي الكرام أعتذر لكم على تأخيري أستميحكم أعذرا كنت في مشكلة بعلها الحمد لله تكون قد انقضت فتأخرت عليكم لكن نسأل الله أن لا توقف هذا إلا أن تتوقف القلب ونسأل الله أن يجب علينا وعليكم هذا الخيس وأن يسابتان هذه المجالس ما حينا أبدا ونجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم وما كان الله دم واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل ما مع كتاب ربنا الذي إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا منه مع أيضا هذه سورة الرعد جزيت مجنة جميعا ما أروع ما أنتم فيه سامحوني على أذبي وتخصيري ولكن والله كانت مصلحة والحمد لله نسأل أن تكون قد انقضت معا القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أي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 فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الله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 أعزاكم الله خير. هنا هذه الآيات العظيمة في هذه السورة بلغنا إلى قول الله جل في علاء شرحا في قوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم السماوات ولا ولا في الارض ام بظاهر قال ام تنبيونا بما لا في الارض ام بظاهر من القول بل زينا الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وما يضل الله سمى له من هذا قد اوسعنا الكلام فيها بفضل الله جل فعلا وبينا بان الأمر كله بيد الله للفعلاء ثم انتقلنا إلى القول الله لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الأخيرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعدة المتقونة تدري من تحتها الأنهار وكلها دائما وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار نعوذ بالله من عقبى الكافرين ونسأل الله للفعلاء أن نرجع إلى الوطن الأصيل ونسأل الله أن نجمعنا جميعا في جنات ونهى في مقاعد صدق عند مليك مقتدر آآآ اليوم إن شاء الله نبدأ في قوله ذالة فعلاء والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك والذين آتيناهم الكتاب اختلف العلماء من المقصود المعني في قوله ذالة فعلاء والذين آتيناهم الكتاب هل هم اليهود أم النصارى أم هؤلاء المجوس أم من؟ ام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لهم كتاب بل هو اشرف الكتب على الاطلاق بل هو كتاب الناسخ لجميع الكتب التي سبقت هذا الكتاب هو كتاب الله لدل في ال وه الذين اعطيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك والذين اتيناهم الكتاب بعض لما قالهم مسلم اليهود وليس اليهود وإلا في قد علموا الحق وكتموه وعندما قال الحي بن نخطب هو هو قال هو هو قال ما تفعل قال عدواته إلى يوم الدين قال عدواته إلى يوم الدين فالمغصود بقوله تعالى والذين آتيناه من الكتابة هم مسلموا اليهود عبد الله بن سلام وأطراب أمثال عبد الله بن سلام وتعلمون بأن السلام لما جاء اليهود ما اجتمع عشر على الإيمان متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا قط ولذلك النبي صلى صح عنه أنه قال لو آمن بي عشر من اليهود لآمن لا بي يهود. لو آمن بي عشر من يهود لا امن به يهود وهذا ما حدث ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاظننت تعلمون وكيف امن عبد الله بن سلام ابن الله لما ذهب يقول عبد الله سلام نفسه وقال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نظرت في وجهه تعينت ان وجهه ليس بوجه كذاب وسالوا عن اثر قال لا يعلمه الا نبي فلما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم دخل الاسلام ثم قال له يا رسول الله ان يهود قوم بهت فلا تخبرهم باسلامي وسالهم عني سجمعهم من وسلم وسالهم ابن عبد الله بن سلام قال عبد الله بن سلام هو حبرنا وابن حبرنا وهو سيدنا وابن سيدنا الى آخر ما قال ما قالوا متحن في عليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله في عبد الله فقال ارايتم لو اسلم قالوا يعني حاشاه أن يفعل ذلك فقام فدخل عليه فقال اشهد ان لا اله الله أن محمد رسول الله قالوا هذا احقرنا وابن أحقرنا من انقلبت الموازين من وفقنا وافقنا فمعنا ومخالفنا فعدو لنا هذا وان كان هذا هو أصل في أصول اهل البدع من المعتزله وغيرهم فهو أصله في اليهود اصله في اليهود كان سيده كان هو سيده هو سيدهم سيدنا ابن سيدنا وحبرونا ابن حبرنا لما استمع قال احقرنا ابن احقرنا انقلبت المواقيت وهو الذر قال له ان يهود قوم مهتم حياكم الله وبارك فمن قول والذين أتيناهم الكتاب يفرحون هذا في, في مسلم في اليهود وليس كل اليهود هم أصحاب كتاب نعم والذين أتيناهم الكتاب لكن الكلام على من أسلم منهم هو الذي يفرح بما أنزل عليه من ربه سبحانه وجل جل في أولاد وهذا قاله ابن عباس وقاله أيضا مقاتل المقصود بهم المعني بهم هنا عبدالله بن عبد السلام فأكونوا صليا هنا الذين أتيناهم الكتاب يفرحون هذا من باب من باب إيش شطار مصوليا من باب طهر التلامي الأبزاز عليكم, الس... عليكم السلام وبركاته بركة أخي الكريم من باب لا ممتازة جهاد. ممتاز ممتاز يا وسام ممتاز جزئيتك مجنه نعم هذا الباب العام الذي يودي بالخصوص فقلنا لا اتناول كتاب عام قبل عام يراد به هو الباب العام الذي يودي بالخصوص يراد من آمن منهم الذين اتيناهم كل يهود اتوا لكن المقصود بهم الذين امنوا واسموا لربهم جل في علاه وامنوا الله عليه وسلم الذين اتيناهم الكتاب نبه الذي يودي بالخصوص عبد الله سلام الثاني هم اصحاب رسول الله المقصود بقول الذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طب يبقى نحتاج الى توجيه في قوله الذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك الذين اتنوا الكتاب هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اوتوا الكتاب ما هو الكتاب وهو هو هو القران كما قال رجعوا في بيوتكم من ايات الله وهو الكتاب قال الله جل قال قال انزل عليك الكتاب والحكمه ويعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال انزل عليك الكتاب والكتاب هو هو القران فيكون هنا الذين اتنوا الكتاب يعني القران يفرحون بما انزل عليك بما انزل عليك من الاحكام في هذا الكتاب بما انزل عليك من الكتاب بما انزل اليك من السنه ايضا ان السنه تنزيل لان السنه ايضا تنزيل بقول الله رب العالمين سبحانه وجل فعلا لا تحرج به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانة والبيان من السنة فإذا هو تنزيل أيضا عليكم السلام وبركاته أخي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله فأكون هنا والذين أتنام الكتاب يفرحون بما أنزل أي كامل السنة والأمر على العموم بما ما على العموم وهي تستغلق الكتاب والسنة هو أمقوت الكتاب وكلما نزل عليه حكم الأحكام من الكتاب فرعوا به لأنه من عند الله للفعلان القول الثالث أن المقصود لذلك هو عموم مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصار ليس مسألة خاصة في مسلم, في مسلم اليهود فقط عبد الله سلام وأطراب عبد الله سلام ماذا أفعل انا كنت أردت أن أشن عليك حربا ضروسا يا حاسم مع أني أعلم أنه لا يمكن أن يحبث ولا يحجزك عن الطلب إلا لشيء أنت قد أخذته على نفسك لكن ماذا أفعل حطا حسنات المرء تأتي تنادي على سيئاتي فتغمرها وليست سيئة أيضا لأنني عارف أنك رجلت تنشغل بالخير كل الخير بركت وبرك الله فيك وثبتك وثبت عليك هذا الخير وثبت لنا هذا الخير واستعمالك لردوانه وجعل مسعيك في مرضيه وجعلنا جميعا كذلك إنه أحبكم جميعا في الله بزيت الجنة أستاذ أحسن امين برئت هنا في قول الذين اتنوا الكتاب يفرحون بما انزل اليك الذين اتنوا الكتاب القول الثالث هم مؤمنو اهل الكتاب من من اليهود والنصارى ورهؤلاء كحاتم لما دخل على النبي صلى الله عليه عنك هذا الوثن ثم لما قرأ عليه قول الله جلى في علاه اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما عبدناهم من دون الله قال أما أحل لكم الحرام وحرام لكم الحلال فاتبعتموهم قال أسلك عبادته وأيضا كسلمان يبا إذا المسألة الحق أن الأقوال الثلاثة تنصب على الأمر الواحد ألا وهو عموم الذين أتون الكتاب عموم من أؤتي بالكتاب ففرح بما أنزل الله الرحمن سبحانه وتعالى من مؤمني اليهود ومؤمني, ومؤمني ومسلمي المصارى والمجوس أيضا لأنه أتخذ ذلك سلمان سلمان رضي الله عنه وارضاه الغرب المقصود الجميع وحتى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما بما انزل عليه من السنة ومن الاحكام التي اتت او اتى بها الكتاب عليكم سلامه وعليكم السلام, السلام. وتباركته قال ولدين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قال ومن ومن الاحزاب ومن الاحزاب ينكر بعضه وهذا ان يكون هذا للطبعيت وهذا حق للطبعيت والمقصود بالاحزاب أيضا بعض العلماء قد يعني اختلفوا فيهم من الأحزاب هؤلاء والحق هم الاحزاب الذين الذين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم العداوه له العداوه هو ومن معهم بالاحزاب يعني اختلف العلماء من الاحزاب ما المقصود من الاحزاب ما ينكر بعضه ومن الاحزاب ومن التابيض لكن من هم من هؤلاء الأحزاب؟ اختلف العماء فيهم فبعض العماء يقولون هم الكفار هم الكفار فقط الذين تحذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق والكلام هنا على التعميم وهم احزاب من كل بعض اول احزاب الذين تحزبوا ونصبوا العداوه للنبي سلام وامن معه ونصبوا العداوه لكتاب الله جل, جل في علاه فهنا يدخل تحته العموم بعض العلماء قال بل من احزاب من كل بعضهم اليهود والنصارى لانهم يعلمون بانه رسول الحق وأن, وان وان فيه الايات التي تصدق ما فيهم ما عندهم ومع ذلك جحدوا به كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستقنتها انفسهم ظلما وعلوه فاليهود ونصارى هم الذين أنكروا بعض ما نزل من القرآن وقد قال بعض العناء الذي أنكروا هو ذكر الرحمن فيه كما سات فقال اليهود ونصارى وبعضهم قال بل هم اليهود ونصارى المجوس وبعضهم قال با با بعد أهل مكة وصح الرجع أن نقول المسألة عامة على الكفار الكفار الذين نصبوا العداوة للرسول الله السلام هم الذين ينكرون الكتاب أما رأيت كفار أهل مكة أما رأيت كيف اقتنع المغير بن شعبة المغير الوليد المغيرة الوليد بن المغيرة كيف عندما تلع عليه النبي سلم فقال ماذا أقول والله إني لا أعلم الناس بالشعر وبالكهانة وبالجن وليس من الشعر وليس من أقوار أهل الجن ثم قال إن له إن إن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن له لمسمر وإن أسأله لمغضق هذا كل كلام في القرآن ما استطاع أن يقول عليه شيء عليكم السلام عليكم فهذه دلالات واضحه جدا عليهم عالم انه من الرحمن وانه ليس من كلام البشر بحال ما هو ليس من كلام البشر راه من كلام الجال وعالم انه من كلام الرحمن وعالم حلوته وعالم وعالم ما فيه من من البديع او من الفصاحه او من البلاغه اعجزهم جميعاً ومع ذلك قد انكروا ما فيه قد انكروا فيه لذلك لما جمعوا له المال قالوا تتكلم فيه قل فيه قولا الله وصفه قال ارني ومن خلقت وحيدا ودالت له ما لنا ندوده بنينا ومهدت له تمهيده ثم يطمع ان هذ كله انه كان لايهنا عنيده سورهقه صعوبه انه فكر وقدر ثم فقدر فقدر ثم فقدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال الله تعالى ساصيلفي سقر قال ان هذا لا قول البشر عاد إلى ذلك خاصا وتخمينا وبهتانا وزورا فالغلط المقصود أن المقصود في قوله ومن الأحزاب ينكر بعضه جميع من كفر ونصب العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما قال أنكره كله لذلك قال بعض العماء المقصود بهم العودة النصار أنهم عندهم, ما عندهم التصديق في التورات في هذا البيت فأنكروا بعضه ما أنكروا الجميع فأنكروا بعضه قال من الأحزاب من بعضه واختلف العلماء في إنكار البعض كما قلت المسألة فيها قال أربعة إما الهود النصارى, النصارى المجوس أو بعض طواف من قليش والصحيح أن جميع الكفار هم الذين أنكروا بعض آيات الله جل في أولاد واختلفوا أيضا فيما في, في الذي أنكروه لأن الله على مقال أنكروه كلية قابلوا منه ورد منه ومن الأحزاب من ينكروا بعضه ما استطاعوا لنكروا الكل لأنكروا بعضه وهنا قد قد نقول بترجيح من قال بانه اليهود والنصارى فقط ان اليهود والنصارى لما قلنا قد صدقوا البعض وانكروا وانكروا البعض قد صدقوا البعض وانكروا البعض عامه ايضا يصدق على كفار مكه لانهم انكروا الرحمن صدقوا بال بالرب وانكروا انكروا الرحمن قالوا قالوا ما الرحمن عندما عندما عندما قال اكتب باسمك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعلم من الرحمن الرحيم لا نعلم من الرحمن يمامه هذا كلام يعني جحود منهم هذا قالوا صلى الله قبل الإسلام رضي الله عنه وارضاه وذلك أنزى الله جعلهم يكفرون بالرحمن قال الله تعالى وإذا خلقهم ازجدوا لرحمن قالوا وما الرحمن انا ازجد لما سأمرنا وزادهم نفورا خرصا وتخمينا وإيضا جحودا بآيات الله ذل جلى في فعلا قال العلماء الذي أنكروه هو ذكر الرحمن وايضا انكروا محمد صلى الله عليه وسلم بان ان المبعوث المرسل الذي بشر به عيسى وبشر به موسى هو محمد صلى الله عليه ذلك فقوم كفار مكه أنكر رحمن. انكروا الرحمن واليهود والنصارى انكروا يكون رسول دي بشر به بشر به موسى بشر به عيسى بأنه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال, كما قال الله جل في علا بأن بني صليت جاءهم عليه السلام قال إني رسول الله إليكم مصدقة لما بين أداء من التواتي ومشيرهم برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالحق ماذا قالوا قالوا هذا سهل مبين الغرض المقصود بأنهم قد أنكروا الرحمن وأنكروا أيضا أنكروا بعث محمد وان يكون هو الذي بشر به موسى وبشر به عيسى عليه, عليه السلام وقد يقال أنكروا بعضه هو اليهود النصارى أنكروا صفة النسلم لأن النسلم قد وصف له في التوراة وجاء على الوصف المطابق ولذلك حالي من أخطى وكما قلت قيل له أهو هو, هو؟ هو بنفس الوصف في التوراة قال هو هو هو هو؟ قال هو هو طبعا يعني كلامهم لا يزيدون شيء وإلا فقد أخبرنا الله رفع له يعرفونه كما يعرفون أبنائهم بل هم أشدوا عرفت الله من أبنائهم فقال أهو هو قال أهو هو, هو هو قال أهو ما تفعل ما العمل قال عداوته إلى يوم الدين قال عداوته إلى, إلى يوم الدين وأيضا قد يقال في قوله جال في علامنا الأحزاء من بعضه هو أنهم علموا أنه مرسل من قبل ربي وعلموا أنه صادق فقد أثبتوا له الرسالة للأميين وأيضا كذبوه ولم يصدقوه كذبوه ولم, ولم يصدقوه في هذا الباب فيكون هنا أنكروا بعده يعني عرفوا صدقه فكتموا ذلك وأنكروا أن يكون صادقا واتهموه بالكهانة واتهموه بالكذب وبالسحر وغير ذلك مما قالوه ولذلك اشتدت أمره على النبي صلى الله عليه وسلم والله وصل ذلك تفية له فقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يلحدون ولكن الظالمين بآيات الله يلحدون قال والذين آت إلىهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ما ينكر بعضه قل اننا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به انظر هنا الآن هو أتى الكتاب والكتاب هو الكتاب الحق تأخرت بدا جدا أنا متأخرا عملا لا عتاب على من تأخر أنا تأخرت المصلحة فقال الله للشعلا قل إنما أمرت أن أعبد الله هنا يقول ولذين أتيناهم الكتابة يفرحون بما أنزل إليك وهذه فيها فيها لفتات عقبية مهمة جدا في هذا الباب على أن صاحب الحق الذي يبحث عنه يفرح إذا ظهر له الحق وإلا ما يكن معه وإلا ما منه المهم أن يظهر الحق وهذا مدعاة للإخلاص المهم أن الراية تكون قائمة يعني ليست ليس المسألة مجغلة في من يبنس في الراية في من يرفع الراية المهم أنها تكون مرفوعة وإلا فنحن يعني صراحة بين طوائف يعلم الله بحالهم تأخذ الحق لكن لا, لا تأخذ إلا أن يكون من عندي ولا يقبل إلا أن يكون من عندي في هذا الباب كما قلت هذا كله يعني صراحة فيه ما فيه من النظر الدقيق لما تمكن هؤلاء في مدة وجيزة من عمر الزمن كانوا واقفين في مده وجيزه من عمر الزمن قد تملكو الدنيا باسرها وملكوا رقابه العباد والبلاد ورقاب العباد وعبدو العباده لرب العباد في مدة وجيزه من عمر الزمن تراها, تراها جلية جدا في ارافي في صاحب الجلدي الذي في غزوه مؤته وهو استلم الرايه لانه كان بدريا فاعطوه الرايه بعد موت الثلاثه فقام إلى خالد وقال خذ قال ماذا اخذ انت بدري فقال والله ما اخذتها الا لك أنت أهل الله ولذلك بكى من السلام على المنبر وقال والسلام الرؤى سيف من سيوف الله سله الله على أداء الله جعل الله النصر عليه وسمهه نصرا وهذا هذا فقه التعامل في هذا الباب الغرض المقصود كانه هنا في قولي يفرحون بما أنزل إليك أن يجد المر لو سأل عن حلاوة الإيمان في قلبه ينظر حين المواضع والمواطن التي يسمع فيها كتاب الله ذلك علاء أو يسمع فيها حقما من أحكام الله ذلك علاء ولو كان عليه فيفرح به فالفرح به دلال على علامات الايمان قال قال الله تعالى الا ربك لا يؤمنون حتى يحاكموك في مشرى بينهم ثم لاجد في انفسهم حاررا من ما قضيت ويسلموا تسليما كل الخصومات وكل النزاعات تنزل تحت, تحت أرض ارض واحدة واحده وتيره واحده التي هتفصل في كل نزاع قلا وهي كتاب الله وسنه نفسه سبحانه يفرح المرء بذلك فإن رأى من نفسه الفرح بأن الفاصل الفاصل إلى الخطاب إلى كتاب الله وسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا علم أن الله تعالى أن هذا هو حكم الله حكم حتى لو كان عليه فإنه يفرح بذلك هذه علامة الإيمان لأنه يتنام الكتاب يفرحون بما أنزل, بما أنزل إليك فهذه علامات الإيمان في قلب العبد ده انه هيفرح بكلام كلام الرحمن سبحانه جل جلا في اولاد قالوا ان الاحلام ينكر بعضه قل انما هنا اصول حصر وقصر انظر هنا الآن في الحصر والقصر لما, لما أمر الله تعالى ان ناخذ بذلك قل يا محمد بابي هو وامي قل انما امرت أن اعبد الله ولا اشرك به هذه مساله اصوليه مهمه جدا ما هي القرآن فيه كل شيء ولذلك يعني أقول اقول حلاوه العلم تجدها وانت تذاعب الكلام على تفسير القران في مساله اطاريه مهمه جدا هنا قل انما امرت ان اعبد الله ولا وش ما هي اعذركم سامحك ايي سامحك امين جزاك الله خير توحيد الاوليه ممتازه لكن انا اردت المساله الاصوليه لا السعقاديه ممتازه يا اسام لكن انا اريد المساله العقد الاصوليه اصلا ممتاز ممتاز نعم وهو ان قضيتك هذه سكاتي قضيه الكون الكبرى هي هي توحيد التوحيد الالهيه عبادة الله تعالى صرف كل عباده لله وحده نفي اثبات يفيد الحصر والقصر على خاص انما ابو الوليد انما يصب حصر وقصر ها انا سأحدى لو لم تأثوا بها شرحناها قبل ذلك أنا أريد, أريد أن الطالب عيني كل ما يقرأ يبدأ يتدبر والتدبر يرتقي به تأمل تدرك ما زلت منتظرا إخلاص الدين نعم ده صحيح لكنها مسألة عقادية هنا طبعا اخلاص الله للفعلاء ان الله لا أقبل من عملي إلا ما كان خلاصاً لوجهه الكريم وهذا ساتي طيب قال الله للفعلاء يا محمد قال قل يا محمد ده به وأمني قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قلت هنا في هذه الجزئية من هذه الآية العظيمة قل انما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به مسألة أصولية مهمة ما هي؟ <تصفيق> اين انت كنت مخفوس انا <تخبر> الله من ابو صاحمال <المساعدة> ممتاز سعيد فتح الله عليك مع ان قلت لصهيب قلت له سعيد يريد ان ينام على اساده من الحرير كله نام على الرصيف عشان يتقض يعني هو الاجابه ما اتى بها تعيد خلاص <تصفيق> انتهى الموضوع اه صحيح خطاب الخطاب للنساء الخطاب للامه باسرها هذا الخطاب كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه المسائل الصلة المهمة جداً الخطاب للنبي خطاب للأمة بأسرها ما في حدث كم عن خصوص الحال من الأحوال يا أيها النبي إذا طلقتم أو المجموع هو الآن يا أيها النبي خطاب للنبي ومع, ومع ذلك الالتفات إلى الجميع إلى المجموع يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون يا أيها النبي لما تحرم أحل اللهك ومع ذلك ورد أزوارك إلى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم جميعاً فهذا الأصبية أن الخطاب للمسلم خطاب للأمة بأسرها قال قل انما أمرت ونعمد الله وإشكى به هذا إذا كان في المسلم فمن باب أولى الأمة بأسرها تحتاج إلى, إلى إخلاص التوحيد ننتقل إلى مسألة المهمة جدا وهي إخلاص التوحيد إخلاص العبادة لله إذا لا في علاه قل إنما أستوى بحصر وقصر وهذه تبين الحكمة العظيمة والمقصد الأسمى من خلق الخلق جميعا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ قَالَ بَلْ مَعْبُدُ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ قَالَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الطَّاغُوتَ وَقُلْتُ دَائِمًا وَكَرَّرْتُ ذَلِكَ وَالتكْرار مَعَهُ للاستقرار وهو يعلم الشطار أيضًا قلت بأن كلما استتم التوحيد في قلب في قلب العبد كلما استتمت الهداية والأمان والأمن في الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شرك الذين عملوا الرسول ايمانهم بذو بظل... ايمانهم بظلم وذلك لهم الامن وهم وهم مهتدون قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به قل انما امرت ان اعبد الله توحيد الله إخلاص... اخلاص العباده لله ذلك ما قص اعبد الله مخلصا له الدين وقال ولا اشرك به خطر الشرك خطر عظيم جدا هذا الذي الذي الذي يخشى منه المر ان يقع في اساء علم او لم يعلم لذلك كان ان مسلم يستعيذ بالله من شرك لا يعلمه فنقول الله مني يعود بك هنأشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه واستغفرك لما لا, لما لا أعلمه والشرك أقرب للعبد من شواك النعب انظروا إلى سيد الخلق أجمعين خلى محمد صلى الله عليه وسلم انظروا إلى خليل الرحمن عندما قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام لذلك قال قال بعض السلف بنيم التيمي أو غيره قال من يامن البلاء بعد ابراهيم عليه السلام من يامن من يعمل اناز والتحيد في قلبه من يعمل البلاء بعد ابراهيم عليه السلام والجنون من عبنيه ان نعبد الاصنام الله جل وعلا يحذر الامه باثرها في شخص محمد صلى الله عليه وسلم لما قال قال لين ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لين اشركت لا يحبطن عملك وقال الله جل عن جميع الانبياء وهم سادة الخلق ولو اشركوا فحامت عنهم ما كانوا كل ذنب يقع فيه المرء وخلى الشرب فهو إلى النجاة لذلك قال الإمام المذهب الإمام الشفعي رحمة الله على الإمام الشفعي من عالم لهذه الامه يقول كل ذنب خل شرك اقابل به ربي جل في علا يعني اي ذنب ممكن اقابل به ربي فالنجاه مرونه بي لأن الرحمة تسبق لان الرحمة تسبق الغضب كما قالت عائشه رضي الله عنها في مسند احمد لله دواوين ثلاثه ديوان لا يغفره ابدا وديوان لا يتركه ابدا وديوان هو أقرب للمغفره ديوان السيئات أن يضع العبد نفسه قال أدوان لا يغفر عبدنا ودوان الشرك إن الله لا يغفر عيشك بي وغفر ما ذلك لمن يشاء ودوان لا يتركه الله أبدا أدوان المظالم ان الله لا يضع من نفسه والدوان الذي هو في المشيئة هو الدوان الذي فيه الرحمة أقرب من العذاب بقول إن السلام. السلام كتب الله كتاباً هو عنده رحمتي غلبت غضبي وأيضاً قال الله لفعلها رحمتي وسعت كل شيء رحمتي وسعت كل شيء فقال أمرت قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به والشرك شركان شرك أكبر شرك أصغر والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر ويتفقان بأنهما لا, يمح لا, لا, لا يمحي أحد منهما في في صحيفة المرض الحق بأنه يشتركان في عموم قول الله جلت وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا إن الله لا يغفر أن به أي يشرك به هنا المصدرية مع الفعل هنا مع فهم مصدرية مصدرية والمعنى ان الله لا يغفر إشراكا به فيكون نكرة في سياق النفي يفيد العموم كل إشراك لا يمحى من الصخيفة فالحالف غير الله لا يمحى من الصحيف الحالف بالأمانة لا يمحى من الصحيف التفات القلبي بشرك الأزهر لا يمحى من الصحيف الشرك إلا بالتوبة طبعا إلا بالتوبة فيمحى بالتوبة لكن يبقى, يبقى إلا ما يتوب منه المر قال أقول إنما هم وظيفتي انا اعبد الله الا اشرك به شيئا وان اعبد الناس لله دلاله اولى لا يشركون به شيئا قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو اليه وعليه قال ولا اشرك به وهذه ايضا فيها دلاله على, على كما قلنا عموم عمم نفي الاشراك سواء كان اصغر أو كان او كان اكبر ومن الشرك الاصغر قلنا انه اقسام ثلاثه في احد يذكرني باقسام الشرك الثلاثه الاصغر تدعو لنا ممسدد ابقي ابقي حتى حتى يكون في وقت عندك تصلين هذا أفضل لك ما هي أقسام الشرك الثلاثة لا لا الشرك الأصغر ممت... ممتازة نعم أنا أتكلم الآن عن الشرك الأصغر الشرك الأصغر ثلاثة أقسام ثلاثة سنات الخلد ممتازة ممتازة طيب أنا أخوز كده أنا أحزن هي أخسام ثلاثة ما هي؟ أتى بها جهاده الآن ما رأيته ممتاز لفضة فوق نعم شرك في الأقوال كالحال بغير الله من حال فقد لا فقد أشرك وأيضا قول القائل لو لا البط لسرخ السارق فهذا شركه ناصر كما قلنا الكفات القلبي وشركه في الأقوال شركه في الأعمال كلبس الحلقة هذه او وضع الخمسة والخميسة لدفع الحسد والعين هذا أيضا من شركة الأعمال والتطير من شركة الأعمال والنيات أيضا النيات أن يعمل العمل من أجل أن الناس قد التفتوا إليه فيه طلبا للممدحة أو الرئاسة أو المكانة أو عند الناس هذه الشركة الثلاثة وكله كله يقع في, يقع, يقع في الشرك وكل يثبت في الصحيفة لا يمحى إلا بالتوبه لذلك لا يص... شوف انا الان هم لا يثقون هذه المساله كثير من الناس تصرخ على رجل سب رجلا او رجل يعني سرق درهما مثلا او فعل امرا مشينا فيصرخون عليه ويغفلون عن ان ان لا يداني الحلف غير الله طبعا المسألة في الجملة في الجملة لكن أنا أفصل الآن ضرب مثل يعني الزنى الزنى أو الزبح زب أو الزبح للجن يعني الزنى الزنى هو من أكبر كبير عند الناس طيب الحال بغير الله قد يكون أكبر منه عند الله هذا شعالها هذه معصية وهذا شرك وأصف ذلك القول ابن مسعود لان أحلف بالله كاذبا معصية الآن خير لي من أن أحلف بغيره صادقا مع أن السرق أخلاقات رقية عند العباد ويكون صادقا ولكنه لما وقع في الشرك كان في في في مصيبة كبيرة في هوة سحيقة يترد فيها لانا لا تله منها بعدها فلابد للإنسان أن يعلم ويوضع الشيء في موضعه لكن هذا هو الجهل, الجهل الذي أطبق على جميع أو كثير من الأوساط المتزمة لا يتقنون ويدققون في هذه المسائل العظيمة التي, التي قد وضعها الشرق وهذا ذي لها صاحب الكتب أهل الحجاز أهل نجد انباروا لذلك أرادوا أن يظهروا جليا قيمة التوحيد لأن النجاد بها ولأن النمر لا ينجو عند ربي إلا بيها ولأن الأمان والهدى لا يكون إلا بها الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وليك لهم الأمن وهم مهتدون من كلامي لا إله إلا الله دخلا هجلنا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به لا صغيرا ولا, ولا كبيرا قال قل إنما, أمرت قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما هنا الآن فيها مسألة المسألة الأولى قال إليه أدعو وهنا تقديم وتأخير وقلنا في البلاغة بأن ما كان حقه التقديم فأخره وما كان حقه التأخير فقدمه فيها دلالة من دلالات على الحصر والتصر يعني أدعو إلى الله لا أدعو لأحد غيره فهذا الالتفاة الأول هنا في الدعوة إلى الله جلال فعله والعجيب أن الإنسان لو نظر من نفسه وحقق الأمر لورد أن كل انسان يدعو يدعو لنفسه لا يدعو إلى الله جلال فعله لأنه يشمخ بأنفه وينتفق عندما يمدح ويرى الناس كثر يسمعون له وتراه منشرحا مقبلا وتراه يعني فصيحا بليغا ياتي كما يقولون بالابتداع وهو, وهو يتكلم وبالابداع وهو يتكلم لكثرة من يسمعه وايضا لأن الناس يحتفون به فهنا لو حقق الامر ودقق النظر اللهم عفوا عنا يا رب اللهم عفوا عنا يا رب العالمين يرى انه قد يدعو الناس لنفسه لا يدعو الى جل وعلا انه يدعو لا لله جل وعلا واذا وجد احدا ينتقده انتقادا بناء حتى تراه ينفر وتراه يعني يزمجر وتراه لا يقبل فهذه مدخولة مدخوله هذه نيه أن فالاصل إذا تجرد لله جل وعلاه يعلم انه يدعو الله يدعو يدعو الى الله وحده لا شريك له لا يدعو لغير الله جل جل في في علاه كما أمر الله نبيه أن يقول بذلك إليه أدعو يعني أدعو إلى الله وحده لا شريك له ما أدعو إلى غير الله جل فعلا ولذلك قال الله أنه لما قام عبد الله يدعوه يدعوه وحده يدعوه وحده كادوا يكونون عليه لبدل لما أنه الله وحده ولذلك بعدها في الآية قال قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرق به أحدا لابد أن يكون يكون الدعي دعيا الله وحده لا شريك له لذلك قال إليه أدعو إليه أدعو يعني ما أدعو إلا إلى الله جلت علىها ما أدعو إلا الله جلت علىها قل هذه سبيل أدعو إلى الله على مصيرتي انا, أنا ومتبعني فالتقديم هنا ما كان حقه التاخير وتاخير ما كان حقه التقديم للحصر والقصر الي ادعو ادعو الى الله جل وعلا وهذا هذه المساله الاولى مساله الاخلاص في الدعوه لله جل وعلا وان الدعوه ان تكون إلا لله وحده لا شريك له هذه المساله الاولى المساله الثانيه بانه رتب الدعوه بعد, بعد العبادة وهذا عجيب لما؟ لانه بعد ما يعني يتعلم المرض يطبق بالعمل العباده سيسقي نفسه حقا حتى حتى يصل بقلبه الى الاخلاص الى الله تبارك وتعالى لانه من تعلم دون أن ان يطبق العمل ودعا إلى الله تبارك وتعالى قد قد قد قد يهدم الرياء والسمعه على قلبه فيفسده فيهلك فيضيع المرء ولا يرد قبولا ولا يرد بركه لا في علم ولا ولا في عمل لذلك قال علماؤنا اتفل العلم والعمل فإنه يابعه الا وليرتحل ولذلك قال عار ابن ابي طالب يرونه حديثا مرفوعا موضوعا وهو موقوف صحيح قال عندنا أبو طالب كل الناس هلك إلا العالمين والعالمون هلك إلا العاملين والعاملون هلك إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم اللهم نصر ورحم تلاوج عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم قال إليه أدعو وإليه مأب إليه أدعو يعني إلى هنا أيضا يعني إذا, قال إذا قلنا بالنور الإخلاص للدعوة إلى الله جل فعله لا بد أن يقدم العبادة حتى يسقل قلبه إيمانا ثم, ثم ينظر نظرا بعيدا لأنه عندما يدعو إلى الله جل فعله عندما يتعبد يعلم أنه ماثل بين يده الله جل فعله أنتم جميعا موقفون بين لا موقفون وعلى عمركم مزيون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فإذا إذا إذا وقف وقفة مع نفسي ويدعو الله ويعلم أنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة إليه مآب الرجوع إلى الله رسوله أقر بذلك وأعلم أنني سأسأل عن كل صغير وكبيب ودقيق وجليل فهذا الذي ينضبط عمله وإن كانت بعض الزلات التي لا نخل منها جميعا والسقطات للناس لكن المرء له مستعتب وكلما استغفر المرء ولو ألف مرة غفر الله له سبحانه جل جل في علا قال إليه أدعو وإليه مآب يعني إليه المرجع والمقابل الله جل في علا يحاسب المرء على على ما قدم على وعلى ما أخر قال إليه ادعوا واليه ماب واعظم الاعمال على الاطلاق وشو بعد رجوع الله جل وعلا اعظم الاعمال على الاطلاق اللي حسب المرء فيها فأكرمه ربه يوم القيامه هي الدعوه الله جل وعلا هذا أفضل الاعمال على الاطلاق لانها الوظيفه التي التي وظف بها انبياءه والصيافه اوليائه سبحانه جل جل في علا لذلك قال ابن عين أشرف الناس على الإطلاق وهذا الشيء صحيح قال أشرف الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس فهم الأنبياء والعلماء كما قال حسن البصر هؤلاء هم أعظم الناس قدرا عند الله جلال فعلها من الخلق على الخالق الذين جعلهم الله وصائد بين, بين بين الله وبين عباده فمن شرفه الله جلال فعلها واستفاه الله جلال فعلها فصدره لذلك فليعلم أن له مكان عند ربي فليعرض عليها بالنوارز ولا يزداد نعمة الله عليه وعليه أن يبقى علوا وصموا في مثل هذه المنزلة التي قد أنزله الله إياها وليعلم أن هذه من أنعم ما أنعم الله به عليه فيبقى شاكرا لله للسعلا لأنه لنهار صباح مساء لذلك أذكر كلمة ليتانا نعمل بها ليتانا نعمل بها قال أبراهن الأدم وغيره قال حق على كل عالم أن يأخذ الطراب أو يحسو الطراب ويجعله أو يجعله فوق رأسه فضوعا لله تلف علاء وشكرا لنعائمه اللهم ارزقنا شكرا لنعائم يا رب العالمين قال إليه أدعو وإليه, وإليه ماب إليه الرجوع سبحانه جل جل في علاء طال وكذلك وكذلك انزله حكما عربيا <تصفيق> وكذلك انزله يعني وهنا قال بعض العلماء في قولي وكذلك انزله يعني كما انزلنا الكتب على الانبياء انزلنا عليك كتابا <تصفيق> كما بين الله ذلك ولا واتينا داوود زبورا وقال الله جلال يا موسى إني استواجتك على ناس برسالاتي وبكلامي حفظ ما أتيتك وكن من الشاكرين وقال له آدم عليه السلام أنت موسى مسبني إسرائيل الذي استفاق الله جلال أعلى وخصق ب ب ب ب بكلامه او صواق بكلامه برسالاتي وبكلامه وخط لك التوراة بيده والإنجيل أيضا أعطاه الله جلال أعلى لعيسى عليه السلام والزبور لداود وأتينا, وأتينا داود زبورة فكل نبي انزل الله عليه كتاب وانزل الله على نبينا اشرف الكتب على الاطلاق وهو نصف لجميع الكتب وهذا الكتاب الذي الذي قد من الله على هذه الأمة وعلى نبي هذه الأمة هو القرآن الكريم هنا يقول الله وعلى الكتاب كما أنزلنا كل كتاب على كل نبي بلغة قومه أنزلنا, أنزلنا هذا الكتاب عليك بلغة قومك وهي العربية قال وكذلك أنزلناه حكما عربيا سيد قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلَنَا مَرْسُونَ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لهم لَهُمْ وهذه هنا فيها مسألة من الأهمية من المكان أنا وهي ما هي انا أريد فقط مسألة مهمة رداً على أهل بدعة وهو يقول وكذلك أنزلناه حكماً عربياً يعني أنزلناه بلغة قومك بلسان قومك بالعربية ماذا نستفيد منها؟ هذه الجزيرة من هذه الآية رداً على أهل بدعة بس نفيها دكتور سامن معنى القرآن يرجع للعربية طيب جيد ما كيف يكون رده على أهل البدع ها هم مسدد ممتازة مسددة موفقة الآن لكن نريد إفصاح عن الإجابة ولا تعويل ولا تحريف طبعا وخلص الإجابات جاءت من أهل فلسطين أهل الشام أهل الخير وأهل النعمة وال... يعني أقول والله أهل الشام فوق رأتي يوضعون إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم منزلنا نستبشر الخير عندكم وفيكم وبكم ونسأل الله بلى الله تعالى أن نجعلكم للدين أقول الأصل في ذلك أنهم يقولون يقولون بأن الله خطابنا بما لا نعقد هم لما يلجأون إلى التحريف والتأويل على ما يدعونه تأويلا لما يلجأون إلى ذلك يقولون خاطبنا الله بما لا نعقل وليس هذا مراد الله فهذا قاصم لزهورهم بأن الله رعلا قال وكذلك أزلناه حكما عربيا جعلناه بلسان القوم ليعلموا ما فيه ليعلموا مراد الله رعلا في هذا الكتاب فقد خاطبنا الله بما نعقل وبما نعلم وما كلمنا كلاما أعجميا بل خطبنا بما بالعربية كما قال الله جال في أولاه أعجمين عربي فخطابنا بما نعلم بلساننا وهذه من رحمة الله للعبد وفيها أيضا نقابة الحرجة كما كما سيأتي كما قال الله جل فعلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو الذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يمنون في آدانهم وقرهم وهو عليهم عما كما قال الله جعله النبي القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا زيد الصالمين إلا خسارا إذن فالله جل في جعله قرآنا عربيا تعلم مراد الله منه وما خطبنا الله بما لا نعقل فهذا هذا هذا دفعا ودرعا لأقوال أهل البيت الذين يقولون بأن الله خطبنا بما لا نعقل وأيضا ردا على المفوض هؤلاء المحرفة وعما المفوضة الذين يقولون لا نعلم شيئا عن عية الصفات إلا أنها حروف ضمت بعضها إلى بعض وهذا رد عليهم بأنهم الآن كأنهم يتهمون القرآن بأنه لا يعقل والله جعل قد بينا أن هذا القرآن يثقاه وقرآناً, وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تذيئا ليعقلوا عن الله للشعلات ولذلك أمرنا بالتدبر لو كان خطبنا بما لا نعقل ما أمرنا بالتدبر على ما بالتدبر نحن لا نعقل ما يقوص قال الله جاء في علاء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لواردوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وكذلك أنزلناه حكما عربية ولئن اتبعت أهواءهم وجذلك أنزلناه حكما عربيا يعني قرآنا عربيا باللغة العربية هذه أيضا فيها رد على من قال بأن هناك في القرآن بعض الألفاظ الأعجمية وهذا خطأ أمبين أيضا كما قلنا القرآن عربي كما قال الله جعل في الأمرأ في الجهاز الكتابي إن أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون قرآن عربيا لعلكم تعقلون قال وكذلك أنزلناه والتنذير لا يكونه إلا من علوم حبي إذبات العلوم لله جل, جل في علاه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم فعنوه ابن عباس قال في حقما عربيا فيه ما فيه من الصرائد والأحكام التي قد سطرها الله في كتابه وكما قلنا باللغة التي يعقلها من نزل القرآن بلسانهم وكذلك أنزلنا حقما عربيا ولئن اتبعت أهوأهم الآن اختلفوا في الأهواء التي ذكرها الله دعوانا بأهواء أهل الكفر من هؤلاء وما هي الأهواء التي حذر الله نبيه وسلم أن يتبع أهوأهم فيها قالوا إن اتبعت أهوأهم قيلة في صلاتك لبيت المجد... المقدس بعد ما جاءك من العلم ان الله عز وجل قد انزل عليك وامرك بالاتجاه الى بالتوجه إلى القبلة هو حاجة... هازا حاجة... فولي وجهك شطره المسجد الحرام وهتوما كنتوا فاول وجهكم شطره قال الله عز وجل تقلب وجهك في السماء فلنولينك فلنولي قبله ترضاها فولي وجهك شطره المسجد الحرام هم كان يعجبهم أن الناس كان كان يوجه يتوجه إلى بيت المقدس فهنا هواهم على ذلك فلما أمره الله جل وعلا بأن يتجه إلى الكعبة قال الله جل وعلا ولئن اتبعت أهواءهم يعني في اتجاه الصلاة الهواء المقدس ما جاءك من العلم من أمر الله جل وعلا إلى أن تأخذ سبيل الاتجاه إلى الكعبة قال ما لك من الله من وليه ولا واقع والثاني في قبول ما دعوك دعا إليه من ملة أبائك كما قال مشيك العرب قالوا أعبد أن تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما نعوذ بلا مخزان قال الله تعالى وَدُّوا لو تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ فرق وما بين المشاسع فرق وما بين المدهنة وما بين المدراء المدراء إعطاء الدنيا من أجل إبقاء الدين وأما المدهنة إعطاء الدين في الدنيا نعوذ بلا الله مصر علينا أرد اللهم ثبت قلوبنا وانت أرحم الرحمين اللهم اختم لنا بالصالحات نعوذ بالله أن يستذل لنا الشيطان ببعض ما كسبنا نعوذ بالله ونسأل الله المغفرة والحلم والرحمة وصلاة التوبة والأوبة وسوعة الفيئة وصلاة ثبات إلى الممات ونسأل الله أن يحشرنا مع زمرة نبينا وصديقنا الشهداء والصالحين قال الله جلالك أعلى ولئن اتبعت بعد ما جاءك من العلم وهذا هنا هنا يأتي الكلام مع ما ذكره البشواندس أمس في مساله علماء المله وعلماء السلطه في مسألة اتباع الهوى في هذا الباب على المرء على المرء ان يسير على نهج الاعتقاد وعلى الكتاب والسنه حيثما استطاع الى ذلك سبيله ما دام قد منحه الله الاله سيجتهد أمره في المسألة ولا يطعم فيه ولا في نياته لأن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لكن هنا يقول وإن تبعت أهوأهم شو تنظر وإن تبعت أهوأهم بعد ما جاءك من العالم يعني إذا كنت على بصيرة من أمرك فخالفت ذلك من أجل الهوى فهذا الذي ينزل سريعا تحت خول الله ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وقد قال للسلام الدنيا والآخرة الضرتان انتهى إن انتفعت بواحدة أضررت بالأخر ولا بد اللهم اصطر علينا اللهم اغفروا و رحمة الله و رحمة الله و رحمة الله و تعالى فإنك أنت العز الأكرم اللهم ثبتنا بتثبيتك و أنت الراحمين قال و لئن اتبعت أهوى أهم و هذه فيها الدلالة واضحة جدا على أن الإنسان لا يجره إلا كتاب الله فعلا كان علما و لذلك لابد أن ينأى بنفسي عن عن محل الصلاطين و محل الأمراء وان كان هو يدين الله بانه يسمع ويطيع لهؤلاء الأمور على ما امر الله جل وعلا ان منكم و و و ويعمل بما, بما عمل به السلف اعتقادا وعملا وفعلا لكنه لابد ان ينأى بهم ينأى بنفسه عنهم الثوري لما طلبه هذا السفاح لما طلبه ليه القضاء ظهر الثوري تعنى ابو حنيفه واستقبل ابو حنيفة أولا للقضاء فامتنع فقال له انا لست اهلا للقضاء قال كذبتا قال أنت شابت عليها الآن بأنني لست أهلا للقضاء إن كنت أنا كذبا فإذا أنا لا أكون أهلا له و و وجلد أبو حنيفة فقال له أأتيك بمنه أعلم منه وآتوا بالثوري والثوري يعني لما دخل كان مصرور بالسيف واقفا <تصفيق> فراص الثوري خشى على نفسه فقال إذا اتيك بالاباب يعني بالسياده التي طريق بالقضاء برببه القضاء واتي غدا ان شاء الله ثم فر, فر فرارا تاما إلى مكه فكان في الروم لذلك عن الخطاب قال اذا رايت العالم على ابواب الغناء الاغنياء فاعلم أنه منافق وان رايت العالم على باب الصواتين فاعلم انه لص فالمساله دي انا فيها, فيها من الفتن نسال الله عز وجل ان يجنبنا والعلماء يقولون يعني, يعني على المرء أن ينأى بنفسه لان محل الفتن ومحل فتح الدنيا اما ان كان نصحا امينا وان كان واعظا وان كان من بطانة الخير فعليه أن يكون كذلك عليه ان يكون وجوبا ان كان من بطانة الخير يعلم ان هنا ليس هناك ليس بطانة خير تدل على الخير فيكون هناك من أجل ذلك فهذا الخير كل الخير فيه أن يكون كذلك ولكن ضعف الضعف البشر اللي يعلم به إلا الله ذلك علا لا سيما وأن الوجاهة والسلطان والدنيا وما تفتح من الدنيا هي مسألة ما يعلم بها إلا الله ممكن الإنسان دينه يضيع الإنسان يحتمل أن يرى نفسه عاصيا له الزلل وله كثير من السقطات والزلات لكنه في لحظة واحدة إذا رفع أديه وقال تبت وأنابت امحى إن كل ما سبق أما الفتنة في الدين وميل القلب الدنيا فان ميل القلب للدنيا يبغضه الله جل وعلا التفات القلب الرب فيه ما فيه من المهلكه للعبد اللهم اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ان اردت عبادك فتنه فقبضنا اليك غير مفتونين اللهم ان اردت عبادك فتنه فقبضنا اليك غير مفتونين اللهم ان اردت عبادك فتنه فقبضنا اليك غير مفتونين اللهم امين يا رب العالمين قال ولئن اتبعت اهواءهم ايضا فيها دلاله واضحه جدا على أن من استمسك فقد ارتقى من استمسك فقد ارتقى فلا بد والمستمسك لا يكون الا بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله لا الاراء ولا الاهواء ولا ولا الخرص ولا التخمين ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتومين ما العلم يناصره في الخلاف سفهه بين الرسول وبين قول فقيه قال ان اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم وهنا العلم البصيرة مالك من الله من ولي ولواق وهذه آية جميلة جدا مهمة جدا في أطلع عقائد ما هو من بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولواق إذن لك العذاب ولن تجد شفيعا ولا صديقا حميما ولن تجد من ينقذك ولا ينصرك ولا يعضدك أمام ربك لن في علاه لن تجد من دون الله وليا ولا نصيرا سبحانه جل في علاه لن ينفعك شيء عند الله جل في علاه لكن هنا هذه مسألة على قضية مهمة للدماهية قال. من بعد ما جاءك من العلم ما من الله من وليه وراء وقف ما هي الحمد لله بلسانك حجك نعم هكذا نقول بأنه إن أخطأ ولن يعلم فلا تفريب عليه والأمر الثاني مهم جدا إقامة الحج اولا ولا عذاب قبل ذلك فيها العوض بالجهل وإقامه الحج قبل العذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله قال قال من بعد ما جاءك من الين لا بد ان تعلم اولا حتى تحاسب من لم يعلم لا حساب عليه قال وان انت من بعد ما جاءك من الين ما لك من الله من ولي ولا هو فمن اتبع الهوى ولم يعلم ولم يكن قاصبا على اتباع الهوى فهذا كما قال علماؤنا فهذا يكون له العذر عند ربه جال في هذه فهذه المسألة المنجدة التي أردتها من الآية هي مسألة العذر بالجلس نعم أو قالها حاتم قالها تامر قالتها لغة فضرة صغيرة قالها الجميع مع الإخوة في مسألة العذر بالجلس وهي مسألة أهمية بالمكان مسألة إقامة الحجة وأن المعذور حتى, حتى حتى البلاغ مع البيان حتى تبلغ الحجة وتكون ظاهرة غير مشكلة أقام الحج وأدال الشبه قال من بعد ما يدائك من العلم ما لك من الله من ولي ولواق ونعم المولى ونعم المصير والله جل, جل في علاه ولن يقيك من عذاب الله جل في علاه شيء قط البكة إذا كان لك العلم وخالفت الكتاب والسنة على بصير وأنا أقول إخواتي الكرام ما من, من منحرف ضل حاد عن الطريق إلا وكان على بصيرة وقد أظهر الله له أنه على بصيرة وأنه ما اتخذ الضلال إلا ببينه وأن الله قد أقام عليه الحج في ذات نفسه لكنه أبى على الله وقد قدم الدنيا على الآخرة ذلك بأنه مستحبل حتى الدنيا على على الآخرة قال وأضى الله الله على علم قال وإن تبعت أولام بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من, من ولي ولا, ولا واق نعوذ بالله من نوقف عند هذه الآية والفوايط المستمبطة علامة الإيمان الفرح بتلاوة القرآن انكار حرف من الكتاب كفر انكار حرف من الكتاب كفر يعني فعل الكافرين وهم من الاحزاب ما بعضهم فمن انكر تقسيم المواريث للذكر مثل حظ في الكتاب فقد كفر كذب الله رب عليه قوله من انكر قول الله تعالى اذا اخذ الله ميثاق النبين لما ما اتيتكم من كتابي وحكمه ثم جاءكم رسول المصدق لما معكم ان به ولا تنصرونه قال اقربتم ما على ذلك ام اسر قالوا اقرنا قال فشهدوا انكم من الشهيدين ف فمن رد ذلك على الله وقال من موحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة هذا كذب الله هبا هبا هبا خرج من أوسع الأبواب وجعل الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا والله تعالى قد أخذ المساق على النبيين ليس على الأمم بأسرها على النبيين على سادة الأنبياء أنفسهم الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم واجب أطم أصول الدين ودوب الاخلاص في العباده و <تصفيق> ان الله ولا اشرك به <تصفيق> شرف الدعوه إلى الله ليس في القران لفظ غير عربي ليس في القران لفظ عربي ان نجاته بتجنب الهوى نجات المرء مرهونه بتجنب الهوى قال الحديث وجاف في ضعفه كما انه صحيح لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به نعم تقريب عقل الوحيد والنبوه ممتاز, ممتاز نعم صحيح الاصل فيها على توحيد الهدى لفعلات توحيد الهدى مقدم والمقصود الاسمى لابد من اقامة الحجة وزاد الشبهة حتى ينطبق الحكم على العين لابد من اقامة الحجة وزاد الشبهة حتى ينطبق الحكم على العين هكذا وكر أمشف. خلينك أيضا على, على قول الله ودعنا لهم أزواج النظرية عشان نعلم أن الذي ينكر ينكر على تعدل الزوجات فعله فعل اليهود اليهود هم الذين قد أرادوا القطحة في النساء قالوا شغلته النساء عن العبادة بكثرة النساء فرد الله عليه ودعنا لهم أزواجا وقال سنوصا من قبلك ودعنا لهم أزواج النظرية وهذا سيأتي تفصيل إن شاء الله غدا بإذن الله في التفصيل شفاع موتر الفوائد فضيل الشيخ داوود جزاك الله خيرا نعم لا نساعدنا الله ولا خلقي حتى لو كان نبي قال قال, قال انت تبعت هو يتكلم مع سيد الخلق ارمين جزاك الله خيرا شفاع موتر لو كانت شفعا يعني الوتر لا نساعدنا الله وعباده لو كانت ويترا انتقف عنده. اني لقيت عندها ما زلت اسال شاف عموتر اين هذه هذه ما اسمها مخضر اين اين انويري كانوا يكتبونه ومسده تكتب اين هم نعم مسدد اين صاحبتك هذه المخضر مش ما تكتب سبعه اذا نقف عندها وات نعم إذا نقف عندها كان رافع عنك إذا باشمهندس اذا هذا هذه فوائد نقف عندها لو في اسئله تفضلوا زيته من جامعه فضيله الشيخ داوود نفع الله بك الامه المستميده لو في اسئله تفضلوا امين الله. امين نعم الله يوفقنا ووفق وفقيخ يا تقوا الله حمدك ربي واحسن علي واحسن الله اليك عامه اعد بنوادد على المدارس في الخير قال الشفايف العلم يعني امبيجا ب6 تصل العلم ب6 منها ملازمه الاستاذ لا بد من الملازمه والصبر والمثابره ما شيء اسمها مشغوله إذا, إذا أرسل الآن أنت أتيت لها بحرب لا تستطيع أن, أن تتحملها يعني إيش مجغولة عن مجلس العلم يعني إيش مجغولة ما في أحد ينشغل يموت في مجلس العلم ما في شيء اسمه مجغول عن مجلس العلم أي شغل فرع ومجلس العلم أصل أرسل إلهي الآن ذلك حظك ربي يا أصدر أحمد أرفع الله مقامك وحبك الله واجعلنا من المتحبين فيه الحمد لله جزاك الله خير ونوميه رفع الله مقامك وشكره لك رفع الله مقامك وشكره لك الحمد لله والشكر لله نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حينا أبدا سأل أخت الأخ... الأخ... فاضلة تقول متى يسبق العذاب المغفرة في ذكر في, في في آيات هنا العذاب يسبق المغفرة عند الغضب عند الغضب لقول الله دعوال فلما آسفونا انتقمنا منهم فَلَمَّا أَسَفُونَا أَغْضَبُوْنَا فَلَمَّا أَسَفُونَا إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَلَمَّا أَسَفُونَا إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ هَذِي الحالة الوحيدة فقط لذلك هي العذاب المغفرة بشبان السنعيم يقول نعم في تحفيظ القرآن هل أهتم بتحفيظي لأولادي ولو لم يفهموا المعنى التفصيلي أم لابد من فهم ما يحفظون لا لا لا حفظوا مداموا ص فالامر هنا على الحفظ كان نقش على الحجر ما دام صغارا الاهتمام بالحفظ اكثر من الفهم اما ان كان كبيرا فالفهم يسبق الحفظ نعم امين اللهم شغلنا بالعلم يا رب العالمين واجعله اخلاصا لوجهك الفريد نسال الله يجعلنا من العلماء الربانيين العاملين المعلمين نسال الله ذلك عما تنشد يعني اعرفي اعذرها والا لن يعني لن نستعديك انها تغيرت امس ايضا اخت, أخت تسأل تسال نعم يعني تسال هل تسال عن اصل الجواز ام تسال هل هي جاهزه او غير جاهزه وطبعا يعني عشان نقول مساله الزراعة الاصل فيها الاصل في هذا الباب انه يعني على الجواز ليس على التحريم الاصل فيها على الجواز ليست على التحريم لكن هناك سلبيات كثيرة جدا في مساله الزراءه المساله الاولى تكشف العورات في هذا الباب والامر الثاني الخطر الأهم الذي يحدث وهو مساله التبديل يعني لا تكون هي نفس العينة تسوضع فلابد لها من ضابط معينة دي الدم بصوبين الضابط لابد أن تتوصر يعني الأمر الثالث أيضا تحمل المرأة على ذلك فلت تتحمل ما تتحمل ترتضي ما ترتضي يعني المسألة عندها هي ترتضي أولا ترتضي فراجع إليها فعندنا أمور ثلاثة الأمر الأول أن الأصل في الجواز. الجواز والحق بأن المقصود الأصل من النجاح هو كسرة الولد طال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحه تكسره فينوا بان بكم الامم يوم القيامه وهذا مقصود من لذلك يعني الذي, الذي يعني يعني يتزوج ويقول اريد استمتع بزوجتي وبعد ذلك الانجاب يكون بعد ذلك هذا فيه نظر كبير انه مخالف كما قلنا لمساله مقصود النكاح ولا يحتج لهم بحديث جابر ان هو عن العذل عذل عن الاماء مش عن الحره كان العزل هنا عن الإماء حتى لأنهم يعتقدون بأن أم الولد لا تباع فلا يحتاج به هنا في هذا البلد لأنه عصالة المقصود من النكاح الأسمى هو هو الولد الشهوة سبيل إلى ذلك فالقصو فيها كما قلنا الجواز لتحقيق هذا المقصد أما السلبيات اللي فيها كما قلنا اولا تكشف العورات فالضابط منها لابد أن تكون امرأة طبيبة ليست الطبيب والأمر الثاني تقدر بقدرها والأمر الثالث هذا هذه السلبية المخيفة جدا وهي مسألة التبديل مسألة التبديل وهذا قد يكون من الذين ليس لهم شيء من الأمانة والثقة وهذا يحدث بل حدث ونجالي سؤال واضح جدا مصرح به في هذا الباب مسألة التبديل فهذه سلبية أيضا قوية ليس بالهينة والأمر الثالث هو مسألة الرجوع الى المرأة هل تتحمل ذلك او لا تتحمل ذلك هذا بالنسبة لمسألة زرع لأطفال الأمميج بيانتم ما با فيها من إيجابيات وبينتم ما فيها من سلبيات الصغار يبقى, يبقى الحفظ صغار يبقى الحفظ يقدم على الفهم هنا جزيرة الجنة أفضلية تقول شيخنا هل جزء سامة 6 من شوال قضاء مع صيام الأدر في أن واحد هو أنا يعني, يعني أعمة تعجبت جدا أنهم قالوا لي الذي أفتب بانه يستطيع المرأة أن يقلن بين نيتين نية القضاء ونية الصيام 6 شيرنا عثمين قلب ذلك والحق بأن هذا لا يسبب صحيح فيه خطأ لأن الأصل في أن الواجبات لا تقبل التشريك الواجب الفرض لا يقبل التشريك والشيخ يمكن وجهة النظر عنده في هذا الباب بأن الإسلام قال من صام ستا ستا لكن هو قال من رمضان هذا مرمضان في كيف يدي مع النيتين فالصحيح أن, أن،, أن الواجب لا لا يقبل التشريك في النية أبدا أبدا التشريك في النية فيما هو محل قابل للتشريك اللي هو نواصل للمطلقة ولذلك يستطيع أن يصوم الاثنين والخميس بنيتين نية الاثنين والخميس و الست والأسد والأصح هنا أن تغضي المرأة ما عليها أو يغضي من أفطر في رمضان يغضي أولا ثم يصوم النفس وإلا فهذا هذا الأكمل والأعظم وأيضا لن تنال أو الرجل الذي أفطر في رمضان الفضيلة أنه صام الدهرة كله إلا إذا صام رمضان كليا ثم قضى بعد ذلك لعموم قول الله سلم من صام رمضان يبقى كل رمضان أو إطلاق على كل رمضان على, على, على إكماله من صام رمضان فهدعه بستة من شوال فكأنما صمت دهرة كلها وكما قلت من يحتج بحسن الظن بعائشة بأنها ما كانت تغضي إلا في شعبان وأنها لا تزايع مش لستة من رمضان نقول لا نحن أحسن ظنا منك بها بأنها ما تركت ذلك إلا لمكان زوجها العظيم فلذلك لا تصوم النفل وهو حاضر لسيما أن النص قد جاء لا يحل الناس أن تؤمن بالله ولم آخر أن تصوم نفلا وزوجها شاهد إلا بعد إذنه إلا بإذنه في هذا الباب نعم محمد بن الصديق نعم شارك في فتنة عثمان وأخذ بلحية, بلحية عثمان وكاد يقتله فقال له عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال له لو كان أبوك حيا ما رادي مكانك مني الآن لو كان أبوك حيا ما رادي مكانك مني الآن فارتعدت فرائسه وابتجفت يده وأسقطها من عثمان وهرب فر فما شارك في قتله فهو بريء من ذلك لكن في البداية كان معهم نعم ثم ترادع والفضيله تقول الى جزء اناث مع رجل بصوت المراه وهي, وهي ايش؟ وهي اكيد السؤال لم يتم عندي وهي تقرا القران عامه صوت المراه ليس بعوره وهناك من يعني ممن ضحارة علم او عنده عينه حاقد يعني او عنده حقد وحسد ده فين ينكر على فتوى نفتيها بناء يجوز للرجل أن يكلم المراه لو تكلم لو هتفته أو كلامته وحده يعني ينكر ذلك هذا تنط هلك المتنطعون والله ندور بين طائفتين من حقد وحسد وجهل عميق أما قال الله تعالى تسالوننا من وراء حجاب اما كان ابو بكر يكلم عائشه اما جاء موسى لعائشه وقال يا امي اختلف الناس في مساله استحي ان اسال قال سل سلني وسلني ما تسال به امك ثم قال إذا جامع رجل أهله فأكثر ما عليه قالت على الخبير سقط إذا التقل ختنان فقد وجب الغسل جائز جائز أن تسأله وأن ي... تستشيره هذا جائز ليس فيه ثم شيء لكن يسمع بعد ذلك السؤال غير مستتم عندي أحذر أنك تقولين هل يجب أن تسمع رجل الصوت ما وهل تقرأ هو, هو الأولى... الأولى الأولى لا لا سيامل كانت حسنة الصوت يعني فيها ما فيها من الفتنة طيب صورة تحت على, على ماذا بشهرون السنائم براء يقول قضاء الواجب مثل الإعداء لا تتعدد النفي نعم لا تتعدد نافيه نعم كانت تؤخر لمكانه لمكانه صلى الله منها وهذا أعظم أجرم من, من من الستة أيام وأعظم أجرم من النفس ما ماذا أنت ماذا أسلام ماذا أنت ماذا رد عليه سؤالك جهاد يقول يمكنونها سد للدريعة وخشة الفتنة هذا هذا تنطع كل شيء غلا وتعدى حده فهو تنطع أما أتكلمه من النبي صلى الله عليه وسلم أما كان أتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الصحابة كانوا يفعلون ذلك أم لا أنا سد للدريعة وخشة الفتنة إذا, إذا خشي الفتنة هذا أمر آخر وترو الأمر على الفتوى لا يقيدها لا يرجع لها بالنقضة البطلان تروى الأمر عليها يبقى إذن نقول هل تتغير بيه ما ترى عليها فقط لكن لا تمنع كل أسن هذا الدلال على ضحارة العلم وعدم الإتخان او ممكن نقول عين حقد وحسن أحسن الله عليكم فأجابتكم جزيزم الجنة أحسن الله عليكم أسأل الله للفعلاء أن يثبتنا وإياكم على الخير الآن المغرب عندنا فسامحونا نسال الله عز طيب استغفر الله حتى ثلاثه احسن المره الحامل الاولى لها عند الولاده ان تذهب الى لها عند ان تذهب إلى طبيب مسلم ثم طبيب الترتيب الواجب طبيبه مسلمه فان لم تجد كلامي واضح ان لم تجد فطبيب مسلم فان لم تجد فطبيبه مسرانيه وقف هنا ما في بعد ذلك تاخير وهذا يجب هذا ترتيب واجب عند الفقهاء هذا ترتيب واجب نسأل الله تعالى أن لنا ولكم الهدى جزيز الجنة لذاكم الله خير الجزاء نسأل الله تعالى أن يثبت لنا ولكم هذا الخير ما حين أبدا نعم نعم اتفضل وسلم. انا أجبت عن سؤالك او ما فهمت السؤال فقالني السؤال الآن كاملا حتى أجيب عنه انتظر طبيب السلام ثم طبيبة ماشي نعم جزاك الله خيرا أحسن الله إليك هذا صحيح جزاك الله خيرا التفكي كما قال الأسام على ما قلت في الثلاثة المهم أنه لا يمكن التخطي والتجاوز إلى طبيب كافر أبدا قط لا لا صحاب أحسن الله إليكم رفع الله مقامكم أمركم أسأل الله جل في علاه أن يثبت لكم هذا خير ما حينا أبدا وأن يجعله لله وبالله وفي الله وأن يهم أحبكم جميعا في الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغف...